Book 2 Pesë vjetë e 3 Thalathatun wa khamsun Thalatha wa khamsun Dushane Al-mahallat Al-mahallat Po kërkojme Një dushan sportif نبحث عن محل ادوات رياضيه نبحث عن محل ادوات رياضيه با كركيم ني دوتشان ميشي نبحث عن ملحمه محل جزارة نبحث عن ملحمه با كركيم يا فارماسي نبحث عن صيدليه نبحث عن صيدليه ني دوام تبليم 1 توب نريد ان نشتري كره قدم نريد ان نشتري كره قدم دوام تبليم Ciao. So Nurido an neshtri mortadella salami. Nurid an neshtri mortadella salami. Tuam te blem ilace. Nurido an neshtri advya. Nurid an neshtri advya. Ne kërkojm një dyqan sportif, për të blerë, një top, futboli. Në bëhëthu anë mahali edawatin riyadija, lina shtëria, kurata këdam. Në bëhëthu anë mahali edawat riyadija, lina shtëri, kurat këdam. Ne kërkojmë një të qanë, nishi, për të blerë, سلام نبحث عن ملحمه لنشتري مرتديلا سلامي نبحث عن ملحمه لنشتري مرتديلا سلامي نه كركويم ني فارماسي بر تبلير الاچه نبحث عن صيدليه لنشتري ادويه نبحث عن صيدلية لنشتري ادوية. ن كركويم 1 ديجان ارجندارية. ابحثو عن محل مجوهرات. ابحث عن محل مجوهرات. ن كركويم 1 فوتوغراف. ابحثو عن استوديو تصوير. ابحث عن استوديو تصوير. ن، كërkojmë një ëmbëltore. ابحث عن محل حلويات. ابحث عن محل حلويات. كام ندمنت ت بلي ن أوناز. اريد تحديداً أن أشتري خاتم. اريد تحديدا ان اشتري خاتم كام ديرمنت ت بلي 1 فيلم اريد تحديدا ان اشتري فيلم اريد تحديدا ان اشتري فيلم كام ديرمنت ت بلي 1 تورتو اريد تحديدا أن أشتري تورتة أريد تحديدا أن أشتري تورتة كركوي ني أرغنداري برتبلير ني أوناز أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم كركوي ن فوتوغراف پرت بلير ن فيلم ابحث عن استوديو تصوير لاشتري فيلم ابحث عن استوديو تصوير لاشتري فيلم كركوي ن امبيلتوره پرت بلير ن تورت ابحث عن محلي حلويات لأشتري تورتة أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة